بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة في ليلة القدر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 فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر